مثل الأخوان المسلمين أرجو أن لا يتولى في أي بلاد إسلامية وأن لا تخل لهم هم ليسوا في عملهم ساعين لنصرف العخيرة وعناء شعنها هم في عملهم في الغال لبنهم طلاب حكم هم ذلك أيضا يرون قول المرشد كأنه تشريع من السماء المرشد العام إن دون ولا يجزون لأحدا أن يخرج عنه إلى غير ذلك أشياء كثيرة من الأشياء التي يرون أن المسيرة ينبغي أن تكون إسلامية ولو كان هذا رافضي عن اليمين والثاني اشتراك على اليسار والآخر هكذا والآخر هكذا عمل الأخوان المسلمين يضعف التصوف الصوفية المغرقة لا يستنكرونها ويتصل إلى وحدة الوجود من أقبابهم أو رؤساهم من كان يذهب في أيام مناسبة يذهب شيخ المشايح في مصر وفي مصر المشيخة في مشيخة الأزهر ومشيخة التصوف كأنهما سوا فتصوفه اذا وصل الى وحده الوجود صار شيء شرائع شاء في التصوف عربي المعروف ومن سلك مسلكه او سبق اهو ذلك المسلك فالمسلم العالم المسلم يريد ان نرجو الله جل وعلا يحكم وأن لا يحكموا مصر والله يخل لهم شان الحكم في مصر ولا في غيرها من المسلمين